الوحدة الخامسة عباداتي الدرس الأول الصلوات الخمس واحد استمع للعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الوضوء غسل اليدين المضمضة الاستنشاق غسل الوجه غسل اليدين إلى المرافق مسح الرأس مسح الأذنين والعنق غسل الرجلين